هذا يقول اذا كان الفقيه محيطا باغلب العلوم الشرعيه بقوه الا انه في بعض العلوم لا يكون متهيئا لعلمه وقال الكلام ليس في العلوم الشرعيه انما الكلام في الاحكام ان الايجاب تحريم ندب والكراهه لمحل المراد اما العلوم التي يحتاجها المجتهد هذه لا بد لا بد منها, منها كذلك يقال فيه بالفعل وبقوه لا بد ان يكون عالما بالفعل وبالقوه ولا بد ان يكون عالما بالاصول عالما بالصرف بالفعل وبالقوه عالما بالبيان بالفعل وبالقوه عالما بالتحسين بالفعل, عالم بالفعل هكذا لا أن يوجد انسان يستحضر المسائل كلها جميعا هذا لا وجود له وإنما تبقى اصول العلوم ومن هنا دائما نحث الطالب على حفظ الفيه الفن ان هي التي مع اصل العلم وما عداها هذه تذهب ما تبقى الا عند المراجعه عند شيء هي حفظ الفيه او ما دونها بقليل يكون أصول العلم موجوده عنده هذا المراد وما ذكرتنا المراد بالفقيء يكون محيطا باغلب العلوم الشرعيه بالقول لما الكلام فيه الاحكام الشرعيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولازال بحث في تعريف الفقه الاصطلاحيي عرفنا أنه العلم بالاحكام الشرعيه العملية مكتسب من أدلتها التفصيليه عرفنا المراد بالقيد الاول وهو العلم او جنسا في الحد ويفسر عن الصحيح بمطلق الادراك دخل فيه التصور بنوعيه النظر والضروري ودخل فيه التصديق بنوعيه النظر والضروري ثم قال بالاحكام أخرج التصور جملة وبقي التصديق بنوعيه الذي هو النظر والضروري بالاحكام كل جمع حكم هو انواع المراد به هنا الشرعي وكل نوع من انواع الحكم العقلي والحسي وتجريبي او للصلاحي او اللغوي او الوضعي كلها خرجت بقوله الشرعي الهيذ ان كان قوله احكام جامعا لجميع انواع الاحكام الخمسه اردنا الحكم الشرعي قال إذن الشرعي اذا شرعي هنا للاحتراز وهو الصحيح أن كل من اللفظين قيد مستقل بذاته وفصل عن عن الاخر خلاف لما قال قيد واحد لا يدنو جزء على جزءي معناه هذا غلط والشرعيه المراد المستفاده من الشرع أو الماخوذه من الشرع أو المتوقف علمه على الشرع وان هناك بعضهم يجعل فروقا ولوازم على هذه التعريفات لكن مرادنا ان المصدر للاجابه التحريم هو الشرع لا غيره حينئذ فيهم بيان مذهب اهل السنه والجماعه ان العقل لا مجال له في الحكم شرع تم ساعته وحكمه المعتزله العقلى حين لا إجابة الى من جهه الشرع ولا تحريم الى من جهه الشرع الاحكام الشرعيه مراد بها هنا بنوعيها الوضعي والتكليفي لاتى بيانه في محل ان شاء الله تعالى وقيد الرابع الذي هو قوله العملية العلم بالاحكام الشرعيه العملية نسبة الى الى العمل نسبة إلى الى حينئذ قوله العمليه لابد وان محترزه به عن شيء ما وهو يصدق عليه أنه حكم شرعي كذلك الاحكام الشرعيه اذا إجاب إلى آخره اذا منه هو عملي ومنه ليس كذلك وإلا لم ادع عين ذكر هذا القيد لابد لاخراج نوع من الحكم الشرعي لا يصدق عليه انه فقه هذه فلسفه القيد هنا في هذا الموضع لاننا قلنا العصر في القيود أن تذكر لبيان اضدادها كما نص عليه ارباب الفن المناطق في بيان الحدود أن كل قيد لابد من أن يكون للادخال والإخراج وهنا العملية لابد ان يكون ثم ما هو مخرج وهذا الذي يخرج هو داخل في الاحكام الشرعية بمعنى انه يصدق عليه انه حكم شرعي ماخوذ من من الشرع لكن بالصلاح الاصولين لا يسمى فقه لا يسمى فقه لان المراد نوع معين من العلوم الشرعيه يسمى فقه وما عداه يسمى توحيدا يسمى اصول دين يسمى يمكن ان يسمى به الانواع او الاصلاحات عند عند اهل العين اذا هذا قيد يشعر بأن ثم ما هو حكم شرعي ولا يسمى فقه لان هذا شأنه في في القيود لما قال العملية عرفنا أن ثم ما يسمى أو يطلق عليه انه حكم شرعي وليس بفقه اذا لا يلزم أن يكون كل حكم شرعي هو فقه لا يلزم أن يكون كل حكم شرعي هو فقه وانما الذي يلزم أن يكون كل ما هو فقه حكم شرعي لانه لا حاكم الا, إلا الله حينئذ كله فقه احكام شرعيه تتعلق بافعال المكلفين لا بد انه من الشرع لكن العكس ليس بناس وعليه يقال الحكم الشرعي أعم من المطلق الفقه الحكم الشرعي اعم من من الفقه لأن الفقه بحثه في نوع من انواع الاحكام الشرعية وليس مطلقا لذا تقرر هذا نقول الأحكام الشرعيه نوعان لاحكام الشرعيه نوعان الاول ما يسمى بالاعتقاديه نسبه الى الاعتقاد تعاد من العقد وهذه يعبر عنها بانها احكام عقديه او اعتقاديه ومعنى كونها اعتقاديه ان متعلق هذه الاحكام حصول علم حصول علم. ليس عندنا عمل وانما هو اعتقاد في القلب وهو السميع اذا تعتقد ان الله تعالى موصوف بالسمع العليم تعتقد في قلبك ان الله تعالى موصوف بالعلم وهكذا فلاحكام الشرعيه العقدية أو الاعتقادية متعلقها حصول علم اذ هما طرفان يعني ما ما كلف الله عز وجل به العباد أمران اما علم وإما عمل علم وهو ما يعبر عنه بي بالاعتقاد واما عمل وهذا لا بد ان اصحاب اعتقاد يوجههم مع. اذا معنى كونه اعتقاديه ان متعلقها حصول علم يمثلون لذلك بقولهم ان الله واحد إثبات وحدانية الله او وصف الله تعالى بالوحدانيه وهذا اعتقاد هذا هذا اعتقاد محله القلب وإلهكم إله واحد ما مفاد هذه الايه هذا فيه حكم شرعي لانه اثبت وصفا لله عز وجل وهو الوحدانيه ما المطلوب من هذه الآية تعتقد ما دلت عليه اذا حصل علم في القلب هذا المراد بالاعتقاديه فالحكم هنا وهو ثبوت الوحدانيه لله عز وجل غير متعلق بكيفيه عمل لا عمل قلب ولا عمل جوارح ولذلك في باب الإيمان عند اهل السنة والجماعه يقسم ما يكون من شأن القلب الى قول وهو التصديق والاعتقاد وإلى عمل فيثبت للقلب علم وعمل كذلك العمل هذا داخل في حد الفقيه على خلاف فيه لكن المراد هنا بالاعتقاديه هو ما يقابل العمل ويكون من شأن القلب وهو التصديق و قوله اذا الحكم هنا وهو ثبوت الوحدانيه غير متعلق بكيفيه عمل اذ متعلقه وهو الوحدانية صفه للذات وانما تعتقد بقلبك ما دل عليه وباب الأسماء والصفات كل مبني على ذلك نعم يترتب عليه من الاثار لا شك ليس هذا المراد المراد اصل العلم وإلا وهو السميع هذا يترتب عليه ماذا زجرك عن أن تسمع ربك ما لا يرضيه لكن هذا بلازم وهو أثر والمراد هنا في الأصل وهو صفه السمع مراد بها اخبار من الرب جل وعلا انه موصوف بهذه الصفه المكلف يثبتها ويعتقدها اي نذا نقول هذا حكم اعتقادي وبعض معبر عنه اعتقاديه بأنها أمر الغرض اعتقاده أمر الغرض اعتقاده لكن هذا من جهه الرب جل وعلا القول بالغرض ونحو ذلك فيه اشكان لان هذه الالفاظ الاصل فيها الا ينصف بها الرب جل وعلا لانها لا بد ان تكون من جهه السمع وليس عندنا ما يعان ونله بالغرض كتاب والسنه امر الغرض منه اعتقاده فمعنى كونه اعتقادا أنه امر يعتقد بحيث نتج ان اذا الاحكام الاعتقاديه وتعلقها العلم حصول علم في القلب وهذا يقابل العمل عمل القلب الثاني النوع الثاني محكم الشرعيه ما يقابل الاعتقاديه وهو العملية وهو العمليه اي متعلقها كيفية عمل كيفية عمل والمراد بكيفيه العمل هنا صفة العمل صفته العمل وإن كان ذلك حاصلا بالقلب العمليه يقابل الاعتقاديه يبقى النظر هنا في عمل القلب اين نجعله هل نجعله في الاعتقادية او نجعله في العملية هذا في خلاف بينهم ولذلك اختلفوا في المحترز هنا في العملية اخرج ماذا بعضهم يرى انه اخرج الاعتقاديه وعمل القلب ولا يسمى فقهنا على اعتراض سياتي المراد هنا ان العملية يقابل الاعتقاديه والصحيح دخول عمل القلب فيه فنيه مثلا عمل قلبي هل هي اعتقاديه ام لا اقول لا ليست اعتقاديه وانما هي عمل متعلق بالقلب اذا تعلق بالاحكام العملية اذا العملية لا يختص بعمل الجوارح لا يختص بعمل الجوارح وإنما يدخل فيه اعمال القلوب حينئذ البحث عند الفقهاء يكون متعلقا ب اعمال الجوارح واعمال القلوب فليس خاصا الفقه باعمال الجوارح بل يشمل كذلك اعمال القلوب ولذلك الحسد حرام ومحرم والرياء محرم الكبر محرم كل هذه احكام شرعية وبحثها يكون عند الفقهاء بادله الفقهاء دليل تفصيلي واستنباطي اخري فيسلق عليها أنه فقه ومع ذلك متعلق الحسد القلب وهو عمل قلبي متعلق سوء الظن القلب وهو عمل قلبي هنا اذا نقول هذه ليست احكام اعتقاديه وانما هي عملية هنا تكون داخله في هذا النوع اذا تحصل عندنا أن الاحكام الشرعيه نوعان اعتقاديه وعملية والعملية يدخل فيها عمل القلب ومتعلق الحكم قسمان كيفية عمل وحصول علم تعلق الحكم الشرعي يعني ما يريده الله عز وجل وما كلف به العباد اما حصول علم يعتقد في القلب وإما كيفيه عمل والعمل إما بالجوارح واما بالقلب والحكم الذي متعلقه الأول الذي كيفيه عمل يسمى عمليا والذي متعلقه الثاني يسمى اعتقاديا ثم الحكم الاعتقادي عندهم هذا يذكره الاصوليون كثيرا اسمان ما دليله العقل مدلله العقل كالعلم بان الله واحد والثاني ما دليله السمع نحو ان الله يرى في الآخرة ولذلك يمثلون دعيما بمثالين إن الله واحد انه انه يرى في الاخره بناء على ماذا على أن الاعتقاديه منها ما دليله العقل بناء على أن العقل عندهم مصدر لاثبات العقائد هذا فاسد ان الكرماء يذكرون اصولهم في حس فيقسمون الحكم العقلي الحكم الاعتقادي إلى قسمين ما دليله العقل البحت كاثبات وحدانيه الله عز وجل ولا يثبتونها الا بالعقل ولا يثبتونها بالسمع وما كان متمحضا في السمع كان الله تعالى يرى في الاخره أو أن الجنه مخلوقه أو أن الصراط حق أو وجود كذا وكذا من الأمور الغيبيه التي لا يدركه العقل قناه سمعيه بحته هذا لا كنه قد يقال بانه موجود بل هو موجود غيبيات المحضه هذه دليلها السمع لولا السمع لما أثبتناها ولذلك من الصفات صفات الخالق جل وعلا منهما هو من هذا النوع لولا السمع لما اثبتناها ومنها من الصفات ما يتواطأ العقل والسمع لان العقل العقل الصحيح لا يعارض النقل لا يعارض ليس بانه متعارض فقد تثبت بعض الصفات من جهه العقل بمعنى عقل لا يمنع بقدر يستلزم ببعض الموجودات إلى أن الله تعالى موصوف بكذا وكذا لكن هل عندنا شيء لا يثبته الا العقل هذا ممنوع يعني شيء ينسب للشرع ويقال بانه ليس له دليل إلا العقل جوابنا لا. لماذا لأننا نكرر ابتداء وانتهاء لا حكم إلا للشرع فكيف نقول بأن ثم ما يمكن ان يثبت من جهه العقل فقط عقل محض هذا بناء على ماذا على ما تقرر سابقا أن العقائد لابد ان تكون قطعيه والكتاب والسنه والاجماع والقياس كل ظنون اذا لا فائدة منها في إثبات العقائد هذا حقيقه الامر لا فائدة منها في إثبات العقائد حينئذ نرجع الى ما هو قطعي وهو العقل ولا ادري عقل من هذا جويني ولا غزالي ولا يختلفون في بعض المسائل بناء على اختلافهم في بالعقود اذا الحكم الشرعي نوعان اعتقادي وعملي هنا قوله العملية نفسرها نسبة الى العمل تاه نتائج المصدر اي المتعلقه بكيفيه عمل قلبي او غيره هذا هو الحق في هذه المساله نقدمه ثم ناتي به قال الصوني العمليه أي المتعلقة بكيفيه عمل كيفية عمل ثم كيفية ثم العمل هذا قد يكون قلبيا أو غيره يعني الجوارح يكون باللسان يكون باليدين يكون بالرجلين إلى آخرين حينئذ نقول هذا عمل ومتعلقه اعمال الجوارح وهذا عمل ومتعلقه القلب اذا دخل في قوله العمليه ان القلب عمل القلب وعمل الجوارح وهذا هو الصحيح في هذا المقام قوله العملية أي المتعلقه بالاحكام الشرعيه عملية بالكسر قوله العملية أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره الذي قابل القلب هو الجوارح كالعلم بان النيه في الوضوء واجبه ها هذا قلبي هذا قلب حكمنا على النية ومحلها القلب وهو عمل بانه واجبته بانها واجبه وان الوتر مندوب الوتر يعمل بماذا بالجوارح وان كل abode من نيه لكن الاصره فيه الجوارح حينئذ نقول الوتر مندوب هنا تتعلق بعمل الجوارح والتعلق هنا عندما قلنا العملية أي المتعلقة بكيفية عمل المراد بكيفيه عمل أي بصفته مر معنا أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته حينئذ ما من شيء يصدر منهم الا ولله عز وجل فيه حكم شرعي اذا هذا العمل الظاهر او الباطن لله عز وجل بيان صفته من حيث الايجاب او التحريم او النذ او الكراهه والاباحه هذا المراد بصفه العامه كيفيه العمل بمعنى ما صفته في الشرع ما بين الله تعالى مكانه هذا العمل من حيث الايجاب او نحوه هذا الذي يعنيه الاصوليون بهذا التعبير كيفية عمل يعني ما حاله في الشرع اي حكم يعطى لهذا العمل ان كان واجبا نية واجبه عرفنا ان كيفية النية صفتها انه واجبة في الوضوء وانها شرط في الصلاه ونحو ذلك التعلق هنا ما المراد به قال المتعلقه مر معنا ان الاحكام المراد بها النسب التامه النسب التامه وقلنا هذا التامه احتياضا من التقيديه حينئذ المراد به التصديق والتصديق متعلقه ماذا أمر واقع بالفعل اولا حينئذ ننظر هنا النيه في الوضوء واجبه النيه موضوع والواجبه هذا محمول تصور الموضوع تصور المحمول الارتباط النسبي بينهما واقع بالفعل او لا ها ادراك هذا هو المراد بالفقه هنا اهو المراد ب كونها نسبا حينئذ ادراك ان ان النيه واجبة بالفعل في الخارج يقدرت النصوص على ذلك هذا ما يسمى بالفقه وليس المراد تصور أن النية تقبل الايجاب أو الندب هذه نسبة لكنها نسبة تقييدية لا لا تسمى تصورا وإدراكها لا تسمى تصديقا وإدراكها يسمى تصورا هينئ المفسر تعالى هنا بين المحكوم عليه والمحكوم به لا بد يكون بإدراك الوقوع أو اللا وقوع النيه واجبه النيه ليست مندوبه الوتر واجب ليس بواجب الوتر مندوب ليس بواجب على اختلاف المذاهب في ذلك اذا التعلق هنا من قبيل تعلق الاسناد بطرفيه تعلق الاسناد ثبوت امر لامر أو نفيه عنه بالفعل بالفعل يعني يكون الفعل اما بالايجاد وهو النسبة الايجاب أو بالنفي هذا او ذاك لما علمت ان المراد بالاحكام النسب نسب والمراد المتعلقه بالعمل من حيث الكيفية من حيث الكيفيه والمراد بالكيفية في هذا المقام الصفة المراد الصفة كيفية العمل هي صفته يعني احكامه من الوجوب واخواته بان يكون الموضوع ما هو الموضوع هنا الاعمال اما عمل القلب وإما عمل الجوار لا بد هذا لماذا لان بحث الفقيه إنما هو في افعال المكلفين افعال العباد لا, يفع... لا يبحث عن اشياء اخرى وانما موضوع الفقه هو البحث عن افعال المكلفين من حيث إثبات الاحكام الشرعيه لها او نفيها فاختص الفقيه في تنزيل الأدلة الشرعية على افعال المكلفين فيميز هذا الفعل ان كونه واجبا هذا الفعل ليس بواجب هذا منذب الى اخره وهنا نقول الموضوع في النسب التامه عرفنا ان الاحكام الشرعيه نسبه تامه عندنا موضوعه محمول الموضوع هنا متعين والمحمول كذلك متعين الموضوع لابد ان يكون فعلا من افعال المكلفين اما عمل قلب وان عمل الجوارح والمحمول متعين لانه لا يخرج عن واحد من الاحكام الشرعيه الخمسة أو السبعه على واضح هذا او لا واضح طيب اذا يكون الموضوع في النسب التامه هنا العمل بنوعيه قلبي او الجوارح والمحمول يتعين كذلك وهي الكيفيه والمراد بها الوجوب واخواته يعني الندب والاباحه والكراهه ونحوها كما يقال الصلاه واجبه صلاه هذا موضوع محكوم عليه كذلك اي اذا الصلاه موضوع والواجبة هذا محمول هذا محمول ادراك ايجاب الصلاة يعني ثبوت الصلاه ثبوت الوجوب للصلاه بالفعل في الخارج نقول هذا الادراك يسمى فقهن يسمى فقه لانك هنا تاتينا امور تصور الموضوع وهو الصلاه ما معنى الصلاة فتعرف تصور الواجبه ما معنى الوجوب فيعرف تصور النسبة بينهما هل يمكن تكون الصلاه واجبة أو لا يمكن لا يمنع العقل والارتباط حينئذ الموجود هل الصلاه بالفعل في الخارج دلاله الكتاب والسنه واجبه او لا ادراك هذا الشيء يسمى تصديقا وهو المراد هنا اذا الحاصل نقول المتعلقة بكيفيه عمل أي صفه عمل ما المراد بالصفه والكيفيه الاحكام الشرعيه الخمسه كما الشرعيه الخمسه أي النسب التي يتعلقها صفة عمل أي معمول قلبي أو غيره فالعمل هو المحكوم عليه ومتعلق النسبه التي هي الحكم هنا صفة له صفه لهم مثلا النيه بالصلاه أو في الوضوء واجبة المحكوم عليه هنا في هذا المثال النيه عمل قلبي يعني معمول قلبي المحكوم به الوجوب محكوم به الوجوب ما هو الحكم المحكوم به هذا مشتق من الحكم ذلك فعندنا محكوم به وهو الوجوب وهو الوجوب الحكم هو ثبوت الوجوب للنيه الثبوت ادراك الثبوت او لا هو الذي يسمى سما فقه والحكم ثبوت الوجوب للنيه ومتعلقه الذي هو الوجوب صم لي للنيه اذا الاحكام الشرعية كلها أوصاف كلها أوصاف لبياني هذه الافعال مما هو مرضي للرب جل وعلا من غيره ومثاله الثاني الوتر مندوب محكوم عليه هو الوتر والمحكوم به الندبيه فالحكم فيه هو ثبوت الندبيه للوتر ومتعلقه الندبية الذي صفته للوتر الذي هو عمل غير قلبي والفقه العلم بذلك الحكم اي ادراكه المسمى تصديقا يعني ادراك ثبوت الوجوب للنيه هو التصديق ادراك الندبيه للوتر هو التصديق وهو الاحكام الشرعيه لان هي النسب التامه فهو حينئذ نكون الفقيه فالفقه في المثالين مذكوران ادراك ثبوت الوجوب للنية وادراك ثبوت الندبيه للوتري اذا إذا تقرر هذا بأن العمليه مراد بها المتعلقه بكيفيه عمل حينئذ الحصر بحث الفقهاء في افعال المكلفين ولذلك نقول ظهر من التقرير السابق أن موضوع علم الفقه افعال المكلفين فكانه أشار المعرف بأن العملية هنا وان كانت قيدا للاحتراز عن احكام شرعية ليست بفقه هي كذلك تشير إلى أن بحث الفقيه إنما هو في إثبات الأحكام الشرعيه لافعال المكلفين أو افعال العباده وظهر أن موضوع علم الفقه افعال المكلفين فيبحث عنها بالحيثية المذكوره إثبات الندب أو نفي إثبات الإيجاب او نفى الى غيره اذا صار الفقه محصورا في افعال المكلفين أو افعال العباد يدي الادرات وهو انه يبحث في علم الفقه ذلك عن احكام متعلقه بالصبي والمجنون ومتلفات البهائم عدا ليست من ليست متعلقه بافعال المكلفين وانهم عدوا من الفقه علم الفرائض قالوا موضوعه التركه على مشهور التركه وكيف يقال هذا بانه بحث الفقيه في افعال المكلف الجواب ان كل مسألة ليس موضوعها راجعا الى فعل المكلف يجب تاويلها يجب تاويل يعني لابد أن نردها الى ان الشرع هنا انما خاطب المكلف خاطب المكلف فالصبي خاطبه بناء على مخاطبة وليه وكذلك المجنون وكذلك متلفات البهاء كل راجعه إلى اولياء المجنون والصبي والبهاء ولا اشكاله في اذا رددنا هذه المسائل إلى الولي وهو من المكلفين أن كل مساله ليس موضوعها راجعا الى فعل المكلف يجب تاويلها حتى يرجع موضوعها إليه كما سالت المجنون والصبي فانه راجع إلى فعل الولي والولي من المكلفين ورجعت الى فعله وان موضوع علم الفرائض قسمه التركه ليس هو التركه وانما هو قسمة التركه بين الورثه للتركه اذ المبين فيه أحوال قسمتها بين الورثه والقسمة من افعال الجوارح فيكون موضوعه العمل أيضا اذا قولهم بان موضوع الفرائض التالكه ليسن وانما موضوعه قسمه التالكه والقسم انما هي فعل للمكلف او للعباد إذا رددناه إلى افعال المكلف اذا انحصر بحث الفقيه في افعال المكلفين بالفعل أو بالرد مباشرة أو بواسطه فيرجع فيما عدا ما ذكر المجنون الصبي يكون الخطاب مباشرة زيد من الناس الصلاه واجبه الى اخره اما الصبي فهذا يرجع إلى وليه لكن بواسطه فهنا خطب الولي لكنه بواسطة الصبي وسياتي مزيد بحث من هذه المسائل وكذلك البحث عن استحاله الخمر خلا مثلا يبحثون الفقهاء في هذا استحاله خمر خللا وعن سببيه الزواج للظهر هذه ابحاث يبحثه الفقهاء وليست متعلقة بافعال المكلفين ونحوهما فيرجع للتاويل السابق بان يقال استعمال الخمرين المستحيلة خلا جائز أو ليس بجائز على خلاف الاستعمال والاستعمال وصف للمكلف كذلك قالوا الصلاة عند تحقق الزوال واجبة إذا رجع الى فعل مكلف اذا لابد من رد بحث الفقهاء إلى افعال المكلفين اما مباشرة وهذا هو العصر وجمهور المسائل على هذا وإما بالتاويل بان يجعل ما علق به الحكم وليس من افعال المكلفين بأنه راجع إلى افعال المكلفين قال قرافي في النفائس اذا هذا خلاصة ما يقال في العملية وهذا هو الحق كل الذي ذكرناه هو الحق في في المساله ندخل الان مع وصوليين في ابحاث أخرى الكرونا في هذا المقام قال القرافي في النفائس قوله العمليه رحمه يقتضي الاحتراز عن الاحكام الشرعيه العملية الكائنه بالقلب دون عمل الجوارح يعني بعض الاصوليين يرون ان الصلاح العمليه لا يشمل اعمال القلوب بل هو خاص بالجوارح اذا لم نعمم العمل بانه يشمل النوعين جاءنا اشكال ولذلك قلنا الصحيح انه شامل هب اننا قلنا بانه خاص باعمال الجوارح باعمال الجوارح اذا خرج كل ما يتعلق باعمال القلوب وهذا لا يسمى لا يسمى فقه واذا كان هو فقه لكنه لم يدخل في الحد حين اذن يكون الحد غير غير الجامع هذا نقض على من اراد أن يخص هذا المصطلح باعمال الجوارح قال هنا العملية يقتضي الاحتراز عن الاحكام الشرعيه العملية الكائنه بالقلب هم سماها عمليه بالقلب دون عمل الجوارح لأن لفظ العملية اول ما يظهر إنما يكون فيه اعمال الجوارح يعني كانه حقيقة في عمل الجوارح مجاز في عمل القلب وهذا نحن رد نقول لا ليس مجازة هذا ياتي بحث ان شاء الله في فعل المكلف الفرق بين الفعل والعمل المراد به ولذلك اطمئنت السنه والجماعه على تعريف الإيمان بأنه عمل وراد به عمل القلب وعمل الجوارح وهم استعملوا اللفظ في حقيقته وهم اعلم به باللغة من هؤلاء اذا يقتضي ماذا؟ احتراز عن احكام الشرعيه العمليه الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح وعلى هذا اذا خصصنا العمليه باعمال الجوارح دون اعمال القلوب يخرج بعض الفقه من الحدي يخرج بعض الفقه من الحدي لماذا لأن الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاه والصوم هذه عمل جوارح يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والإخلاص وتحريم الرياء والحسد وأمور كثيرة لا توجد إلا في القلب كما أنه فقيه بعلم ما يتعلق بالجوارح من ايجاب أو تحريم كذلك هو فقيههم باعتبار ما يتعلق بالقلب من ايجاب وتحريم والخوف من الله واجب ورجاؤه والتعلق به واجب حكم شرعيا فاذا خصصنا الفقه بالعمليه بالاعمال الظاهره اعمال الجوارح خرج كثير من الفقه وهو ما تعلق به بالقلب قال هذا الذي يلزم فقد تعلق الفقه بعمل الجوارح والقلب أيضا يعني نسلم بأن الفقه مورده الجوارح والقلب معا لكن تخصيص العملية هنا أخرج ما تعلق بالقلب فهو نقض للتعريف نقض ليه؟ للتعريف فاخراجه يقتضي إخراج بعض محدود فلا يكون الحد جامعا ولا يكون الحد جامعا وهذا الاعتراض جاوب عليه عدم على ذكرناه سابقا قلنا نسلم بان اعمال القلوب لا تسمى حقيقة حقيقه بلسان اعراب بل هي عمل يدل على ذلك اجماع السلف على تعريف الايمان وياتي بحث في موضعيه ولذلك سيف الدين العامدي قال الفروعيا ليختص ماذا ليشمل النوعين العمليه الفروعيه الفرعيه, الفرعية. قبلا يعني تعبيران العملية يختص بالعمل الظاهر ولا يدخل فيه عمل القلب الفرعيه أو الفروعيه هذا يشمل النوعية يشمل النوع فبدلا من ان نعرف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه العملية فيريد النقد باعمال القلوب إذا ناتي بلفظ يجمع اعمال الجوارح واعمال القلوب فنقول الفروعيه هذا اختاره سيف الدين العامدي وكذلك ابن الحاج في في مختصره فبقوله يقول القرافي فبقوله الفروعيه دخلت الاعمال والنيات دخلت الاعمال والنيات وجميع ما ورد نقضا لأنها تسمى فروعية نعم العلم بالنية وجوب النيه فرع وتحريم الحسد فرع إلى آخره ولا يرد عليه نقض لا يرد عليه نقض بما ذكر ولا سيات انه يرد عليه نقض لا يرد عليه النقض بما ذكر وهو اخراج اعمال القلوب لانها شاملة وخرج بالفروعية علم الأصلين يعني اصول الفقه وأصول الدين فليس هو من الفقه فاستقام حده بقول الفروعية سلم لهم القرافي لان ابدال العملية بالفروعية يسلم لهم الحد واما العملية فلا يسلم فلا ولا يسلم وجوابه كما ذكرنا أن الصحيح تعميم العملية فلا يختص باعمال الجوارح دون اعمال القلوب حينئذ الاستقامه الحد ويرد النقد على الفروعيه بأن ثم ما هو من مسائل الدين كبار العظام تعلقت بها احكام من الإيجاب والتحريم ومع ذلك هي من الفقه ولا تسمى فروعية ولا تسمى فروعية وجوب اعتقاد وحدانيه الله عز وجل اعتقاد وحدانيه الله تعالى هذا حكم اعتقادي اعتقاد وحدانيه الله الوحدانيه ها حكم اعتقادي وجوب الوحدانيه هذا حكم عملي لانه متعلق بالقلب هل هو فروع ام اصلي لا شك انه اصلي حينئذ نقول بالفروعيه انه يسلم له الحد الجواب لا جوابنا هذا مبني على مثلا اصلا والفراع اصول وفروع الدين ياتي بحثه فيه محلها اذا القلب له عمل وله قول حقيقه ليس مجازا واستعمال لفظ العمليه في النوعين سائغ في لسان العرب فلا اشكالا عين اذا الحد سالم قال في المحصول وقولنا العمليه احتراز عن أصول الفقيه لا قلنا عن الاعتقاديه فيما سبق خرجت الاعتقاديه بالعملية ودخل في العملية اعمال قلوب الرازي في المحصول يرى شيئا آخر وهو أن الاحتراز بالعملية ليس احتياضا عن الاعتقادية فحسب وإنما يحترز به عن أصول الفقه عن أصول الفقه ولذلك قال احتياز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه الاجماع حجه والقياس حجه وخبر الواحد حجه هل هذه مباحث اصوليه ام فقهيه هو يرى انها فقهيه يرى انها فقهيه او اصوليه على كلام احتراز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه لكن هي هو يرى انها احتراز عن العلم بكون الاجماع حجه احتراز يعني اخرجنا بالعمليه دعنا دعنا مع هذه الجمله العملية يقول قولنا العمليه احتراز ايش معنى احتراز يعني اخرجنا عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجه فإن كل ذلك احكام شرعية لأن الحج يعني يجب العمل بها حج يعني يجب العمل بها فان كل ذلك احكام شرعية مع ان العلم بها ليس من الفقيه اذا لا يرونها فقهيه لا يرونها احكام فقهيه وان كانت احكام شرعيه ولذلك قلنا الحكم الشرعي اعم من الحكم الفقهي كذلك فالعقديه هي حكم شرعي لكنه ليس بحكم عملي وهكذا هي حكم شرعي وهي احكام اعتقاديه فكل حكم اعتقادي هو شرعي وليس كل حكم شرعي هو اعتقاد وهكذا معناه هنا يقول فان كل ذلك احكام شرعيه لان الذي دل على ان الاجماع حجه الشرع الذي دل على ان خبر الواحد حجه الشرع الذي دل على ان القياس حجه الشرع اذا يجب العمل بها قال مع ان العلم بها ليس من الفقه لان العلم بها ليس علما بكيفيه عمل علم بها ليس بكيفيه عمل صحيح او لا نعم صحيح العلم بها ليس علما بكيفيه عمل لانه لا يتعلق بفعل الجوارح لأن كيفية العمل المراد بالعمل هنا ما يشمل النوعين قلب والجواله طيب القياس حجه قياس حجه كذلك طيب الحسد محرم ما الفرق بينهما عموما اذا قلنا القياس حجه والحسد المحرم ما هو حكم الشرع ما هو فقهي حكم شرعي لماذا نعم كيف لا لا لا عندنا تصديق ليس عندنا تصور القياس حجه جمله اسميه والمراد ادراكها في الخارج نعم طريق اسهل قلنا في الفقه ننظر الى الموضوع والمحمول الموضوع معين والمحمول معين المحكوم عليه معين والمحكوم به معين ما المراد بكون الموضوع عند الفقهاء معينا ها ها افعال المكلفين طيب الحسد فعل لمكلف اذا هو حكم فقهي الاجماع ليس فعل مكلف كيف نقول هي فقهيه صعب الان عندنا الفقه محصور في افعال المكلفين اما مباشره واما بواسطه اذا اشكل عليك الامر هل هو اصولي او فقهي انظر في البحث بحث يدور فيماذا الان الموضوع المحكوم عليه بذا ان يكون فعلا من افعال مكلفين والحسد محرم وسوء الظن وحرم الى اخره نقول هذا يتعلق بفعل المكلف فالحسد عمل قلبي, عمل قلبي. لكن الاجماع ليس عمل قلبيا قياس ليس عمل قلبيا خبر الواحد ليست فكيف نقول بانافقيه هي ليست بقيه لكن الاشكال هنا كونه الرازي صاحب المحصيره ان الاخراج بالعمليه هي خارجة ولا شك وان كان بعضهم سيعولها كما سياتي لكن أيضا فيه نظر الاخراج لا يكون من جهه الاحتراز عنها بالعمليه وانما يكون من قولنا في ما من أدلتها التفصيلية لان الاجماع حجه دليل فقهي لكنه اجمالي لا تفصيلي من ادلته تفصيليه يعني هذه الاحكام الشرعيه ماخوذه مماذا من, من دليل تفصيلي والدليل التفصيلي يقابل الاجمال والتفصيل هو ما كان متعلقه خاصا والاجماع هنا ليس المراد باجماع على وجوب الصلاه أو الاجماع على وجوب الصيام او تحريم الزنا ونحوها هذا خاص لكن الاجماع حجه الاجماع من حيث هو فهذه قاعده الاجماع حجه أو القياس حجه كمطلق الامر للوجوب ما الفرق بينهما لا فرق هذا دليل اجمالي وهي قاعده اصوليه والاجماع حجه دليل اجمالي وهي قاعده اصوليه وهي قاعده أصولية. إذن قول الرازي هنا فيه نظر. فيه نظر لا يسلم له بأن العملية هنا احتراز عن هذا النوع لانه إن كانت هي احكام شرعيه وهو كذلك يسلم له لكنها ليست بالفقه او كذلك يسلم له لكن احترازه لا يكون من هذه الحيثيه وانما من قيد الاتي قال هنا وعلى كلامه يكون قد احترز عن أصول الفقهيه استرز عن اصول الفك كان اصول الفقه عنده اخرجه بقيد العمليه ونحن نسلم بان اخراج اصول الفقه لابد منه لا منه لكن ليس بهذا القيد وانما بالقيد الآتي من ادلتها التفصيليه وعلى كلامه يكون قد احترز عن أصول الفقه وتبعه على ذلك السبكي كبير في الابهاج ويرد عليه أنه ان اريد بالعمل عمل الجوارح والقلب هذا الايراد اورده قرافي يعني كانه يسلم له لكن يعني راى ان اصول يمكن ان يخرج بهذا الاحتراز او بهذا القيد يقول القرافي ويرد عليه أنه ان اريد بالعمل عمل الجوارح والقلب فلا تخرج لدخولها في اعمال قلوب في اعمال قلوب كيف دخلت في اعمال قلوب هذا مشكل سكاله انا بشر هذا يصيب يخطئ اي <تصفيق> نعم كيف وما وجهه كونه عمل قلبي بدخوله في اعمال القلوب ها. هذا حكم شرعي نحن قلنا في الحكم الفقهي نظران نظر للموضوع ونظر للمحمول نظر للموضوع ونظر للمحمول كونه يجب اعتقاده نقول هذا على كل يتامل فلا تخرج لدخولها في اعمال القلوب وإن أريد عمل الجوارح فقط خرجت النيه وكثير من المسائل التي تكلم الفقهاء فيها كالردة وغيرها مما يتعلق بالقلب مما يتعلق بالقلب نحن نقول فيما يتعلق بالقلب لابد ان يكون الموضوع الذي هو محل للحكم الشرعي أن يكون من عمل القلب من اعمال القلب كالنيه والحسد وسوء الظن والخوف الرجاء والانابه لا بدت تكون افعال للقلوب هو يفعلها لكن الاجماع اجماع بالقياس خبر الواحد ليست من اعمال القلب فكيف دخلت كونه يعتقد لها نظر اخر من حيث الوجوب عدم الوجوب قد يسلم بهذا لا اشكال فيه تجب الا لا تجب هذا لا, لا اشكال فيه لكن كونها هي بحث للفقيء قال هذا في نظر, نظر وقيل معنى كون القياس حجه ونحوه انه اذا وجد وجب العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه قياس حجه ما المراد بكون القياس حجه يعني كل فرد من أفراد القياس ان وجد وجب العمل به لكن كيف يكون فقه والموضوع هنا ليس ليس, ليس عملا من اعمال المكلفين هذا فيه بينه ولا معنى للعمل إلا هذا لانه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده وهو من الفقيه كما قال الإسنوي في نهايه السون فيكون قولهم الاجماع حجه والقياس حجه داخل في التعريف وهي من الفقه اذ معنى قولهم حجه وجوب العمل وجوب العمل هذا تقرير القرافي قال في البحر المحيط وقال الاصفهاني خرج به أي بالعملية اصول الفقه فإنه ليس بعملي اي ليس اي ليس علما بكيفية عمل وهو كذلك هذا مسلم له قال ابن دقيق العيد وفيه نظره لأن الغايه المطلوبه منها العمل فكيف يخرج بالعملية وهذا قوله فيه نظر فيه نظر لان المراد هنا بحث الفقيه في اثبات الاحكام الشرعيه من الايجاب ونحوي لافعال المكلفين فكل ما لم يكن كذلك من افعال المكلفين لا بالجوارح ولا بالقلوب فلا يكون من مباحث الفقهاء وان اشترك في الحكم ولذلك نقول مطلق الامر للوجوب هذه نسبة تامه ومطلق النهي للتحريم هذه نسبة تامه لكن ليس البحث هنا من حيث إثبات الحكم الشرعي بحثا فقهيا وانما هو بحث اصولي وقال قرافي يخرج بالعمليه العلمية هذا الذي قلناه سابقا اي الاعتقاديه كالعلم بان الله واحد وانه يرى في الاخره وغير ذلك من مسائل اصول الدين ووافقه الباجي والاسنوي والمحلل اذا العملية احترازا عن العقدي كما ذكرنا سابقا حكم الشرع نوعان اعتقادي وعملي بالعملية أخرجنا الاعتقاديه خالفه السوكي فقال أصول الدين يعني التوحيد يعني به التوحيد وهذا بناء على ما عندهم من اعتقاد فاسد هو الحق انه خرج الاعتقاد لكن لما كان بعضه يثبت بالعقل المحض وبعضه بالسمع المحظ وبعضه مشترك أورد السوكي اعتراضا بناء على ما تقرر عندهم في عقيدتهم قال اصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع اشتراكا كوحدانيته ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة عبده الا لنا غيبي فكل ما كان كذلك فمرده إلى السمع فما ثبت بالعقل وحده أو به وبالسمع يخرج بقولنا الشرعي شرعيه اخرج الحكم العقلي اذا من أصول الدين عقيدة مبناها على العقل فخرج بقولنا الشرعيه هذا واضح لا اشكال فيه وتفسيرها هي الشرعيه بما يتوقف على الشرع واما ما يتوقف على السمع فقط ككثير من احوال يوم القيامه فقد يقال إنها داخلة في حد الشرعيه لانه ينظر إليه من جهتين قد يقال بانها دخلت في الشرعيه فنحتاج الى اخراجها فنقول العمليه احترازا عن العقدية التي لا تثبت إلا بالسمع واما العقدية الثابتة بالسمع والعقل معا أو بالعقل فخرجت بالشرعيه ينظر اليه من جهتين احداهما أصل ثبوته أصل ثبوته يعني الوجود الوجود وذلك ليس بانشاء لان السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنه مخلوقه جنه مخلوقه والصراط حق هذا يسمى ماذا؟ يسمى ثبوت الجنه ويسمى ثبوت الصراط هذا اعتقاد هذا حصول علم لا اشكال فيه الثاني وجوب اعتقاده وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي اعتقادي لكن هل هو عملي ها هل هو عملي اعتقاد الجنه الا موجوده هذا عقيده وجوب هذا الاعتقاد على قول السفك وهو يرى انه عملي لكن الظاهر ليس عمليا ليس ليس عمليا الثاني وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي اعتقادي وهو عندنا عملي من مسائل الفقه من مسائل الفقه. وهنا يبدو ثم اضطراب لانه يقول حكم شرعي اعتقادي المراد بالاعتقاد ما كان متعلقه حصول علم لا حصول عمل وهو عندنا عملي وهذا منابذ ومخالف لين السابق فيه اشكان وهو عندنا عملي من مسائل الفقه وهو داخل في قولنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف على كل هو يرى أن بعض ما يتعلق بأصول الفقه خرج بالشرعية والبعض الآخر خرج بالعملية ونحن نقول اعتقاديه كلها خرجت بالعمليه وانه ليس عندنا في الشرع ما يثبت بالعقل فقط انما هذا بناء على عقيدتهم على عقيدتهم الفاسده وكما سبق الاشاره إلي أن العاملي وابن الحاجب عبر بدل العملية بالفرعية او الفروعيه كما نقل عنهم قرافي احترازا عن أصول الدين ترازا عن اصول القلب خرج الاصلان لانه ان اريد عمل الجوارح والقلب دخل فيه أصول الدين او عمل الجوارح فقط خرج عنه وجوب النية قال الزركشي في البحر والظاهر أن لفظ العملية أشمل لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع فإنها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعيه خلاف الفرعيه وقال في منع الموانع ليس ما صنعاه بجيد يعني اختيار الفرعيه على العملية لأن النية عمل ولان الافضل فرعيه لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع اعتقاد وجوب اعتقاد مسائل الديانات مما هو عمل قلبي وما لم يكن كذلك فلا إلا بالسمع فإنها عندي فقه وليست فرعية وليست فرعيه اذا العمليه على الصحيح احتراز عن الاعتقاديه بانواعها كلها وليس عندنا انواع لا ما قد يقال بان السمع والعقل قد يتواقعه وهذا لا اشكال فيه وهو حق وامن يستقل العقل با اثبات حكم الشرع العقدي فهذا ليس له وجودن البتة أل في العملية قالوا فيها مقيلة في ال التي في الاحكام بل يرى بعضهم كالقرافي أن البحث في ال يكون هنا العملية وبحثه في الاحكام اعتبر من السهو لكن أكثر الاصوليين على أن النظر في انما يكون فيه في الاحكام لانه بدع لانه ابتداء. ألف العملية قال قرافي مشكلة لأن ال تستعمل باستغراق الجنس لأن نحو قوله تعالى لا تقربوا الزنا هذا استغراق الجنس ولا يصدق الا بتركه كله وللمعهود من الجنس كما في قوله كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول اي رسول المعهود الذي ذكر الان ولبيان حقيقة الجنس الرجل خير من من المره وقول السيد لعبده اذهب إلى السوق فاشتري لنا الخبز جميع خبز أو بعضهم وبعض هو المراد الى العرف واللحمه يعني اشتري كل اللحم لا انما المراد به بعض فعل هنا لبيان الحقيقه أي هذه الحقيقة ولم يريد جميع الأفراد ولا معهودا منها وهذا هو غالب استعمالها وهو الذي يمكن أن يفسر به في هذا الموضع بمعنى أنه جعل الف العملية المراد بها لبيان الحقيقه لبيان الحقيقة حقيقة الجنس حينئذ يصدق بماذا بالبعض والبعض هذا إن كان مرده إلى اللغة فيصدق بواحده وان كان مرده إلى العرف فينظر في عرف كل زمان ثم قال فنقول إن كان المراد ها هنا استغراق الجنس استغراق الجنس والقاعده ان صيغه العموم كلية لا كل صيغه العموم كلية وكذلك وهذا هو الصحيح ان قال هنا في العملية المراد بها الاستغراقيه ال كالقول في ال في الاحكام قول ال في الاحكام ولذلك يحمل اللفظ على معنى كل يعني كل الاحكام الشرعيه كل العملية كل العملية عناد يريد الاشكال لان صيغه العموم كليه لاكن مدلوله كليه ان حكم وعليه كان معنى الفقه صادقا بكل فرد فرد على حاله فيكون مقام به العلم باي حكم كان وحده يسمى فقيها وليس كذلك في العرف كذلك هذا إذا حملنا ال لبيان حقيقه الجنس فيصدق بالواحد والاثنين والثلاثه على ما ذكره السبك في الابهاج في ال التي في الأحكام بانه يسلم بأن من ادرك حكما شرعيا واحدا يسمى فقه لكن لا يسمى فقيها. هذا المراد به هنا وان اراد الكل لازم لزم الا يسمى احد فقيها لان مجموعه الاحكام العمليه لم يحصله أحد يعني ال... هل المراد به أو معناها الكليه أو الكل الكليه يصدق على واحد والكل لا يصدق الا على الجميع وهذا على الثاني نقول لا يمكن أن يوجد أحد من الفقهاء وقد حصل جميع الاحكام الشرعيه العمليه علما ذكرناه سابقا البحث نفسه ينتقل الى هذا الموضع وإن كان العهد يعني المراد العهد تعذر إلا معهود بيننا قال ابن الحاجب المراد اقل الجمع ثلاثه ورد عليه أنه يلزم أن من عرف ثلاثه احكام ينبغي أن يسمى فقيها وليس كذلك نعم هو لا يسمى فقيها ان فقيه ماخوذ ما من فقهها وهو مراد به الملكه فنفي الأخاص الذي هو الفقيه لا يلزم منه نفي الاعم هذا لا يرد على ابن حامد قال قرافي واراده السؤال في لام العملية اولى من ارادهه في لام الأحكام يعني اراده السؤال والاعتراض هنا في هذا الموضع اولى من إراده في لام الأحكام فإن لام الأحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط ليس المراد بها احكام الفقه فقط هناك ان العلم بالحكم الشرعي الفقهي وهذا اراد قد يقال بانه في محله لماذا لاننا قلنا الاحكام دخلت فيه الانواع الخمسه العقلي والتجريبي والى اخره بالشرعيه خرج ماذا البقيه الاربعه العملية تخصص بالفقه حينئذ هنا يريد الاشكال ويريد السؤال هذا اذا تعاملت قد يسلم له هينالن اراد كثير الاصوليين أكثر اصولين اراده السؤال والاشكال في الا التي في الاحكام فإن لا الأحكام ليس المراد بها احكام الفقه فقط بل العقليه والفقهيه فالاراده فيها متجه لانه أخرج بعد هذا العقلية بقوله الشرعيه ثم أخرج هنا ايضا أحكام اصول الفقه بقول العملية بل لا يما اراد هذا السؤال إلا على لام العملية لانه قصد بها الفقه وحده هذا خلاصة ما ذكر القراف هنا في هذا المحل اذا العملية يذكر لي وهذا زاده اكثر المتاخرين ثم اختلفوا في نوعيه الاحتراز ما المراد به والصحيح انه احتراز عن الاعتقاديه وما ذكره صاحب المحصول بانه احتراز عن أصول الفقه نعم لابد من اخراج اصول الفقه لكن لا بهذا القيد ثم العمليه شامل لاعمال الجوارح وشامل لاعمال القلوب والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الرجل.